بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندي مهربان والمرسلات عرفا سوين بباير روانك راوي يقلد وايك فالعاصفات عصفا وبوبا تندانش هلدك انبه الكردنيات قايم والناشرات نشرا وبوبا يعنيك هورد بنوبلاوي دكنوا فالفارقات فضقا سوين ديش بوفرشتاني باتاتي حق لنا حق زيادة كنوا. فالملقيات ذكرا إنزا سوين بوفرشتانش تيامي خواب في غنبرا عذرا أو نذرا بونا هيلاني بهانا يا بوترساندن إنما توعدون لواقع براستي أوي كبالين تان ولهاتني ولهاتين روجدواي ديتا دي فإذا النجوم طمست إنزا كاتيك أستيركان تاريك بون وإذا السماء فرجت ودميك كآسمان كليني تيبو وإذا الجبال نسفت وكاتيك تشيوكان لبيخين رانو تخت كران وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ساتێک کە کاتی وادە دااندرا بۆ پێغەمبەران لەگەڵ عەتەکانیاندا بۆ چ ڕۆژێ دوااخراوە بۆ ڕۆژی دییاکردنەوە وما ئەدڕکەمەوم فصل تۆ تووزانی درۆژی دییاکردنەوە چە؟ وایمەئ للموكبی وای بۆ بێ بوایان لەو نهلك أجلاني فيشينان ما لنا نبرد ثم نتبعهم الآخرين. لباشا دواي أوان ما نوق أوان لنكرد. كذلك نفعل بالمجرمين. هربو زوجكين بجناه باران. ويلو يومئذ للمكذبين. وايبو ببروايان لو روجدا. ألم نخلقكم من مائم مهين آية اوامان دروس نکرد ولا آوية چه بینرخ فجعلناه في قرار مكين انزا خستمان زيگاه چه پتواوا الى قدر معلوم تا ماوية چه دیار فقدرنا فنعم القادرون انزا ماوامان بدانا چاق اندازه جيري ويلو يومئذ للمكذبين. واي بوب يا برويان لو الرجدة. ألم نجعل الأرض كفاتة؟ آية إما زويما نكرد وتكرروا. أحياء وأموات. بو ومردوان. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا كُمَّا أَنْفُرَاتًا وَنَا آوِي دَا شَاخَانِ بَرْزِي لَنْقَرْدَا كُتَاو مَنْ دَا نَوَى آوِي شِيرِين مَنْ پَنَوْشِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِ دِلِّ الْمُكَذِّبِينَ بَن بِبَرْوَيَانَ İntalıkonu إلى ma kuntum به tükadibon Buran bolayi au doza khayka bedro otan da zani İntalıkonu ila zilin di talati şuarab Buran bolayi sibarii dukalii çi sibas La zalilin ولا yugni نشتاق لقريد وزغ برغري إنها ترمي تضني بشرر كالقصب براستي دوزخ פרוشي وكوشق دهاويجه كأنه جمالة صفر برود وادا درون عليك ارواني حشتري زردن ويل يومئذ للمكذبين واي بوب بي لو روجدا هذا يوم لا ينطقون أمر الرجك باباوران ناتوا نقصيته دابكن ولا يؤذن لهم فيعتذرون ومولد نادرين كبروا بيانوا به النوا ويل يومئذ للمكذبين وآيبو باباوران لو هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أمر روجي برياردانا ايوو پيشينان ما كو کردوتوا فإن كان لكم كيد فكيدون سأگر فعلو پيلا لكتان هي أنزامي ويل يومئذ للمكذبين وايبو ببروايا لو روجدا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ بِجُمان باريسكاران لَسَيبر و قراغي كانيا و زوران وَثَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَلَنَا أَمِي وَهَاتِيغدان كَحَزِيلَ دَكَن كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Pay hey, andalın, bıxonu Bukhunu, bıxonuva, noshten be, bahoy awei keda tankird. İnna k zlik nizil muhsinin. Beyguman, e maawa pa daştı ta kanda واي Ve ilüy yu ma idil Mukdibin. Ve berwayan Ey kafran, bu konu bahraman baban, maweci kumla dünyada. barasti ewan tawan baran. Wailun yawmaitin lülmukeddibin. Waay bobe Wa lülur be jada. Waidha qil Wa katik payan bu tere lakwa bitir sunu kurnuj baran. فُرْنُوش نابا ويل يوم عيد للمكذبين واي ببروان لو رجدا فبا اي حديث بعده يؤمنون اجر عوان باور بقران كن تربت فر